قلت ولو قيل إن سر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتراني كما هو المفهوم من لفظه فإن الزوجين هم الشيئان المتشابهان المتشاكلان أو المتساويان ومنهم قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقاله الإمام أحمد أيضا ومنه قوله تعالى وإذا نفوس زوجت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 الآية وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنيا فلا يتوارثان ولا يتناكحان الذي يمحو الله به القفرة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خطه الله تعالى به من الفضل وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاما محظة لا معنى لها لم تدل على مدح ولهذا قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وكذلك أسماء رب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لها معاني لها لم تدل على المدح وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنة كلها فقال ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيرزون ما كانوا يعملون فهي لم تكن حسنا لمجرد اللبض بلدلالتها على أوصاف الكمال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 ولو غفر ورحم لما قطع ولو غفر ورحم لما قطع ولهذا إذا ختمت آية رحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه وفي سند من حديث أبي لقاب حديث قراءة القرآن على ثمانية أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف أن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب ولو كانت هذه الأسماء أعلاما معظة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا كقوله استغفروا ربكم إنه كان غصارا وقوله للذين يؤلون بالنسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 يقرل بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحذانهم قالوا إن ربنا لغفور شكور وفي هذا معنى التعريب أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته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 لما اجتمل عليه من مسماه وهو الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كثر به بعضهم فإنما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل وإن كبر عقله جهودا أو هذا أو جهلا باتصاته بها ولو علم اتصاته بها لحمده بها فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه فهو في الحقيقة حامد الله فهو الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره فإن اسمه محمد وأحمد وأمة الحمدون يحمدون الله تعالى في السراء والبراء وصلاته وصلات أمته مفتتحة بالحمد وخطبه مفتتحة بالحمد وكتابه مفتتح بالحمد فكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد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 ولا بماذا يعبده والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه وليس في الأرض موضع قدم مشريق بنور الرسالة وقد تظر الله سبحانه وتعالى هينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح فأغات الله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم وأحيى به الخليقة بعد الموت فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهاله وكسر به بعد القله وعز به بعد الذله واغنى به معد العيله وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا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 لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب اولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمته وذكرى لقوم يؤمنون التاسع ومئتين روى أبو دود في مرسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال كفى بقوم ضلاله أن يبتغوا كتابا غير كتابهم أنزل على غير نبيهم فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يثل عليهم إن في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون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 كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقجبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقجبكم إلى النار إلا وقد نأيتكم عنه قال أبو داود رضي الله عليه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف فكشف فكشف الأمر واوضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلة إلا بينه وشرحه حتى هدى الله تعالى به القلوب من ضلالها وشفاها من أسقامها وغافها من جهلها فاي بشر احق بأن يحمد منه صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته أفضل الجزاء وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 وما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره وما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وسلم فالوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى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 فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأدخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفره وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما كما روى البخاري في صحيح عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد العبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولا أقبضه حتى أقيم به الملة العجاء وأفتح به عينا عميا وآدانا صنبا وقلوبا غلفا حتى يقول لا إله إلا الله وأرحم الخلق وأرأفهم به وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعل لهم في دينه وذبياهم وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ وجيزة الدالة على المراد وأصبرهم في مواطن الصبر وأصدقهم في مواطن اللقاء واوفاهم بالعهد والذمة وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعاته وأشدهم تواضعا وأعظمهم إثارا على نفسه وأشد الخلق دبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم واقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه وأوصر الخلق لرحمه فهو حق بقول القائل برد على الأدنى ومرحمة على العادي مازن جلد قال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس صبرا وأصدق الناس لاجة وألينهم عليكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهه هابه ومن خالطه معرفه أحبة يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فقوله كان اجود الناس صدرا أرد به برد الصدر وكثرة خيره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 ولم يجرب عليه أحد من عدائه كذبة واحدة قط دع شهرة أوليائه كلهم له به فقد حاربه اهل الأرض بأنواع المحاربات مشركوهم وأهل كتاب منهم وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل وكان خالي يا خال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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا على ممدلا لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقوله الينهم عريكا يعني أنهم سهل لين قريب من الناس مجيب لدعوة من دعاه قاضي لحاجة من استقضاه جابر لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا إذا اراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه وإن عزم على أمر لم يستبددونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم وقوله اكرمهم عشرة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 فكانت عشرته لهم واحتمال أذاهم وجفوتهم جملة لا يعاتب أحدا منهم ولا يلومهم ولا يباديه بما يكره من خالطه يقول أنا أحب الناس إليه لما يرى من لطفي به وقربه منه وإقباله عليه واهتمامه بأمره ونطيحته له وبدل إحتاله إليه واحتمال جفوته فأي عشرة كانت أو تكون أكرا من هذه العشرة؟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 وترك الناس من ثلاث كان لا يدم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه فإذا تكلم أطلق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنزعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرع حديثهم عنده حديث أولهم يضحكوا مما يضحكون منه ويتعجوا مما يتعجبون منه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 أن يسوي بينه وبين غيره في هذا الحب والتعظيم قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه ندة وقال أهل النار في النار لمعبودهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين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 العصرون ومئتين وقال عروة ابن مسعود لقريش يا قوم والله لقد وفدت على كسرى وقيصرى والملوك فما رايتم ملكا يعظم اصحابه ما يعظم أصحاب محمد المحمد صلى الله عليه وسلم والله ما يحدون نظر اليه تعظيما لا وما تنخمن نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه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 بضم العين قالوا والدليل على هذا أنه تعبى بالهمزة إلى المفعول فالهمزة التي فيه للتعبية نحو ما أضرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما ظرفا وكرما قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا وأما قولهما أضرب زيدا لعمل وفعله متعد في الأصل قالوا فومنقول من ضرب إلى وزن فعل لازم ثم عدي من فعل بهمزة التعبية قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقول ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا لعمر لأنه متعد إلى واحد من نفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية فلما عدي إلى المفعول بهمزة التعديه عدي إلى الآخر باللام فعلم أنه لازم فهذا هو الذي أوجب لهم أن يقول لا يصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول ونزعهم في ذلك أخوذ وقالوا يجوز بناء فعلي التعجب والتفضيل من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول تقول العرب ما أشغله بالشيء وهذا من شغل به على وزن سئل فالتعجب من المشغول بالشيء إلى من الشاغل وكذا قولهم ما أولعه بكذا من أولع به مبني للمفعول لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل المفعول ولم تبنيه للفاعل وكذلك قوله ما أعجبه بكذا هو من أعجب بالشيء وكذا قوله ما أحبه إليا هو تعجب من فعل المفعول وكذا قوله ما أبغضه إلي وأمقته إلي وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحب لي له وما أمقتنى له إذا كنت أنت المبغض الكارها والمحبة والماقد فيكون تعجباً من فعل الفاعل وتقول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 ومن التعجب إن فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فلا هو أخوف عندي إذا أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من ضيع من بضراء الأرض ما خدروه بباطن عثر غيل دونه غيره فأخوف هنا من خيفة لا من خاف وهو نضير أحمد من حميدة كزويل لا من حمد كعبيمة وتقول ما أجن من جنة هو مجنون قال الرسول هذا كله شاذ لا يعول عليه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 ووائه اي هي وتاء الافتعال من الحروف التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ملاحقه من الزيادة على مجرد مدلوله فهذا هو سبب الجالب لهذه الالف لا مجرد تعدية الفعل قال والذي يدل على هذا ان الفعل الذي يعد بالهمزة يجوز ان يعدى بحرف الجري وبالتضعيف تقول اجلست زيدا وجلسته وجلست به وقمت به وخومت به وقمت به وانمت به ونمته ونمت به واسمت به واسمت ذلك وهنا لا يقوم وقام الهمزة غيرها فبطل أن تكون للتعبية الثاني أنها تجامع باء التعبية فتقول احسن به وأكرم به والمعنى ما أكرمه وما أحسنه والفعل لا يجمع عليه بين معديين مع الثالث أنهم يقولون ما أعطى زيدا للدراهيم وما أكساه لكياب وهذا من أعطى وكسى المتعدي ولا يصح تغدير نقله إلى عطوة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 وإنما هو تقوية له لما, لما ضعف بمنعه من التصرف وارزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال وضعف عن مقتباه فقوي بالنهم وهذا كما يقوى بالنهم إذا تقدم معموله عليه وحصر له بتأخذه نوع وهن جبروه بالنهم كما قال تعالى ان كنتم للرؤية تعبرون وكما يقوى بالنهم إذا كان اسم فاعل كما تقول أنا محب لك ومقرم لزيد ونعوي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 بإذاء الميمين من الحرفين وإحدى الدالين وباقية اسمه محمد وهو وهي الحاء سبإذاء بقية الحرفين وهي الباء والألفان والدار الثانية قلت يريد بالحرفين الكلمتين قال لأن للحاء من الحساب ثمانية من العدد والباء لها اثنان وكل ألف لها واحد والدار بأربعة فيصير مجموع ثمانية وهي قصة الحاء من العدد الجملي سيكون الحرفان مع الكلمتين وهما بماذ ماذ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 والأطراف والعقد الثلاثة عشر كأنه يقول بصورته واسمه يذكر فرائض الله عز وجل قال هذا الشارع وأما قول كثير من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين جدا جدا لكون لفظ ماذ قد جاءت مفردة في التوراة بمعنى جدا قال فهذا لا يصح لأجل الباء المتصلة بهذا الحرف فإنه ليس من الكلام المستقيم قول قيل أنا أكرمك جدا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 فقد صرحت التوراة أن هذين الحرطين اسم عالم لشخص شريف معين من ولد اسماعيل، فبطل قول من قال إنه بمعنى مفضل للتوتيد فإن التصريح لكون اسماعيل يناقض من يدعي أن له اسم معنى والله علم تم كلامه وقال غيره لا حاجة إلى هذا التعسل في بيان اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراة بل اسمه فيها أظهر من هذا كله وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية وهي قريبة من العربية بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في كيفيات أداء الحروف والنقيمها من التفخين والترقيق والضم والفتح وغير ذلك واعتبر هذا بتقارن بين مفردات اللغتين فإن العرب يقولون لا والعبرانيين يقولون لو فيضمون اللام ويأتون بالألف بين الواو والألف وتقول العرب قدس ويقول العبرانيون قديش وتقول العرب أنت ويقول العبرانيون أتى وتقول العرب يأتي ويقول العبرانيون يؤتى فيضمون الياء ويأتون بالألف بين هاتين الواو والألف وتقول العرب قدسك ويقول العبرانيون قدشخ وتقول العرب منه ويقول العبرانيون من وتقول العرب من يهود ويقول العبرانيون ميهود وتقول العرب سمعتك ويقول العبرانيون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 با أصبع الإله ويقولون ما بن يعنون لبن ويقولون حليب بمعنى حليب فإذا أردوا يقولون لا تأكل الجذي في حليب أمه قالوا لو توخ الكذي ما حالوا بأنموا ويقولون لو توكلوا أي لا تأكلوا ويقولون الكتب ألمشنا ومعناها في لغة العرب المثنى التي تثنى أي تقرأ مرة بعد مرة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 فمن تأمر اللغتين وتأمل هذين الإثمان لم يشك أنهما واحد ولهذا نظائر في اللغتين مثل موسى فإنهم في اللغة العبرانية موسى بالشين وأصله الماء والشجر فإنهم يقولون بالماء مو وشاء هو الشجر وموسى التقطه آل فرعون من بين الماء والشجر فالتفاوض الذي بين موسى وموسى كالتفاوض بين محمد وماذ ماذ وكذلك إسماعيل هو في لغتهم يشمعيل بالآلف بين الياء والآلفة وبشين بهذا السين فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين محمد وماذ وكذلك الأيص وهو أخو يعقوب يقولون له عيسى وهو عيص ونظير هذا في غير العلام مما تقدم قوله يسمعون يعنون يسمعون ويقولون آقيم بمد الهمزة مع ضمها أي أقيم ويقولون لاهيم أي لهم ويقولون مي قارب أي من قارب ووسط